نور الله حدينا غنينا نور الله الله نور الله نور الله نور الله هدينا نور الله هدينا والفرحه حيينا نور الله البسمه تغنينا والدنيا بيدينا الله والله هادينا والفرحه تحيينا <متحدث> الله هادينا والفرحه تحيينا والبسمه تغنينا والدنيا بيدينا الله والله هادينا والفرحه تحيينا اكرانا TABNED ELGALB LAJRAM MEN NUR DDINA MEN NUR DDINA MEN NUR DDINA VOLBUL YABLLEG ANGAM SOTA HYGDINA SOTA HYGDINA SOTA HYGDINA Ya صاحب لا تترك الغاية خلقنا الهداية والعز تمنينا والله حيينا والفرح تهينا وادينا والفرح تهينا والبسمه تغنينا والدنيا بي دارنا والله حيينا والفرح اسمنا ولينا والدنيا نور الله هدينا والفرحه تهيينا من نور الايام شاب بلا ما طلعنا مغنا شادينا شادينا مغنا شادينا ستي عمولا لما تضل ضمه والدنيا من لما قالك يا شادينا الله الله هدينا والضحى تهينا هدينا والضحى تهينا والبسمه تغنينا والدنيا تدينا نور الله هدينا والفرحه حيينا وهدينا والفرحه هيينا والبسمه تغنينا والدنيا تدينا سماد المقدام حتى يسقينا حتى يسقينا حتى يسقينا ذهب عن قلبنا لالا لما تشوينا والربي يمدينا دور الله هدينا والفرحة تحيينا دور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بدينا دي دور الله هدينا والفرحة تحيينا دور الله حدينا والفرحة تغنينا والدنيا دي دانا الله هادينا والفرحة تهيينا